سني عمل ورزقا واسعا مباركا اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القران العظيم ونورا نهتدي به الى صراطك المستقيم ونسالك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور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 وارزقنا الكفايه والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامه في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشده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 اللهم أعننا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع الله بها شاهدنا الله شاهد. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح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 Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin. Zapraszam rahman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 الفاشِتُ في الذين آمَنُوا لَهُ عذابٌ أليمٌ في الدّنيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن لا تَعْلَمُونَ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 والله غفور الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة لعنو في الدنيا ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين Mieszkańców للخبثين والخبثون Księżyca والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات Księżyca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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Słuchajmy, że nie ma miejsca, gdzie jesteśmy w stanie się zbliżyć do tego, co się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 إِنَّ tych, którzy بِمَا w stanie znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy w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 أو إنسائهن أو ما ملكت أيمالهن أو التابعين, أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء nie ma prawa do ochrony. Nie Szanowny Panie